الذي و ه ب لي ع ل ى ا ل ك ب ر ل س م ا ع ي ل و إ س ح ا ق إن ل ا س ل ا م ي الدعاء ج ع ل ن ي مقيم ا ل ص ل ا ة ومن لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب جعلني مقيم الصلاة م و س ل ن ا ب ل س ي للعلوم ا ل ا س ل ا ربنا ل ي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب جعلني الصلاة مقيم م و س ل ن ا ب ل س ي ل ل و م ا ل ا س ل ا م ي ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون فيه لبصار مهطعين مقلعي رؤوسهم لا يرتد إ ل ي ه م طرفهم و أ ف ت د ت ه م هواك اسماء ل ي و ي الله الحسنى No. w أ و ق س م ت م من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا Once again. مكروا مكرهم وعند الله مكرهم و إ ن كان مكرهم لتزول منه الجبال ر ف ا تحر س و ع ه ا ل ا ب ل س ي ل ل ع و ع د ل ا س ل ا م ي ه ا س ب ان الله مخلف وعزيز رسله ان الله عزيز ذنب ت ق وترى المجرمين يومئذ مقرنين في ا ل أ ص ف ا د سرابيلهم من قطران وتوشد you ايحسب أ ن لن يقدر عليه احد يقول اهلكت مالا نبدا ايحسب أ ن لم يره لفضيله ا ل د ت و محمد ر ا ب ا ل ن ا